119. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون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 تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقف عذابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون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 وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُوَشِّفُكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وخير لكم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط علاقنوبكم ويثبت به الاقدام إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَاظْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاظْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ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 لا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه او متحيزا الى فئه فان قدبا بغضب من الله ومآواه جهنم وبئس المصير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 119. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 110. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون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 117. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فر قَالَ وَيَكفِّر عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ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 يَقُولُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تكفرون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 والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرسمه جميعا فيجعله في جهنم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 ص وَلَموا أَ ماَا غَالِمتُم مِ شَي فَأَنَّ لِلهِ خُمسَهُ وَلِ الرسُود وَذِنِ طَُّ وَلْتَمَا وَْمَسكينِ وَبنِ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 اِذَا نْتُمْ بِالْعُدْوَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَاتِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَفِّضُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 لَمَّ تَراءَةِ فِي أَسَالَِكَ فَعَلَ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِ بَلِي أُ مِنْكُم إِن أَرَمَا لَا سَرَوونَ إِن أَخَافُُ اللَّ وَلَّغُ شَديد لَقَاب إذ يَقولُول الْمُنَافِقُونَ وََّذينَ فِي قُلُ بِهِ مَّ رَضُ غََّهاءُ لائذِينُهُ وَمََتَوكَّل عَ اللَِّ فَإِن اللهَّه عَزِيزٌ حَكين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 كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ وَكُلٌّ كَانَ ظَالِمًا مُّجْرِمًا إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ اذ الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يستقون فاما ت قَفًا نَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِبُوا قِنْطَارًا وَذَرُوا بَعْضَ الَّذِينَ خَلَفُوهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِن مَّا تَخَافُنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَإِن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعبدوا لهم ما استطعتم من قوَةِ وَمِذَط الخَيلِ تُحِبونَ بِهِ عَد اللهَّهِ وَعَدُ وَكُمْ تُحبونَ بِهِ عَدُ اللهَّه وَعَدُ وَكُم وَآخَارينَ مِندُهِ ل تَعللَمونَهُ اللههُ يَعلَمُهُم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 تبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم معيشون صابرون يلبوا 200 وان يكن من 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن من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 في سبيل الله والذين آوى ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِ استَو صَروكُم فِي الدّين فَعَلَكُم النَّصرُ إَِّا عَ قَوْم بَنَكُم وَبَنَهُم م سَاقَ واللَّهُ بِمَا تََّلونَ بَوْصل والَّذينَ كَ فَع بَعَظُهُم أَاء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 لَهُم مَّوْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنَ وَقُلِ الْأَرْضُ حَامِلَةٌ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم